بسم الله الرحمن الرحيم إلا جهك المنافقون قالوا نشر إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول الله يشهدون المنافقين كاذمون اتفذوا أيمانهم جنة فسدوا عن سبيل الله إنه ساما كانوا يعملون ذلك لأنهم آمنوا ثم كفرغتهم على كل مفونا يفطرون فإذا رأيتهم تناجمك أجسام وإن يقولوا تسمع لقائمك يحسبون كل الصيحات عليهم وهم يعدون فاحذرهم قاتلهم الله أنها يفكون وإذا قيلهم تعالوا يسهلوا رسول الله وهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم لن تستغفر لهم لن يغفر الله لأن الله لا ينقم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا وَإِنَّ إخذائهم السماوات والأعزوات من المرافقين لا يبقعون يقولون الله إلغى جعنا إلى المدينة لأعز منها لأزلنا وإلا لأزلنا سوء المؤمنين ولكن المرافقين لا يعلمون يا أيها الذين آموا لا ترينكم ومهاركم ولا أولادكم أن تكون لهم ذلك وأنفقوا من يَخَافُونَ من يُحْشَرُوا إِلَىٰ يَوْمٍ أحدكم ۝ وَأَنذِرْهُم عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝ وَأَن رَّبَّنَا إِنَّا أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا الله فَأَتَتْنَا سَحَرَةُ قَوْمِ فِرْعَوْنَ الله عَدُوٌّ تعملون